إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستنزهون أدم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مما كناهم في الارضنا لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتي فاهلكناه بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا اقرين ولو نزلنا عليك كتاب في قرطاس فلمسهو بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحوم مبين انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينصرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسول من قبل كذلك حقا للذين منهم ما كانوا به يستهزئون قل سير في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه لا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والمهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني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 وهو القادر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو هو القاهق فوق عبادي وهو الحكيم الخبير ولأيم شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن به ومن بلغ فإنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى كلا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني ذليل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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ أين شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى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 ك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفؤ إن هذا إلا ساقع الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإيه يهلكون إلا أنفسهم وما يشعون ولو ترى مُلقوا على النار فقالوا يا ليتنا ردنا لا نكذب بآيات ربينا و نكون من المؤمنين بل بدلهم ما كانوا يفعلون من قبل ولو ردوا لعادوا لما عنه انهم لكاذبون بل بدأ لهم ما كانوا يفعلون من قبل ولو ردوا إنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياة للدنيا وما نحن بلا ولو ترى توقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاء 129-قالوا قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا زاء ما يزرون 120-وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولا الدار الآخرة خير للذين يبتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحسن كالذي يقولون فإنهم لا يكذبون فإنهم لا يكذبون كَوَالَّذِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْهَدُونَ وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَدَّهُ عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا, وأودوا حَتَّى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 121-إننا يستجيب الذين يسمعون 122-والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون 123-وقالوا لولا نسل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن وَالزِّلَائِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِنْ ضَادَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَقِيرُ بِجَنَاحِهِ إلَّا إلَّا هُمْ أَمْثَالُهُمْ مَا فَرَوْقْنَا فِي الْكِتَابِ شَيْئًا ثُمَّ لَا رَبِّهِمْ يُحْشَوُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُوا وَبُكْمُوا في الظلمات، من يشاء إله يغله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم.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 بما كانوا محسقون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك إن اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربه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 وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهاؤلاء من الله عليهم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 وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيد أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع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 بينكم والله أعلم بالظالمين. وعندَ مفَاتِحِ الغَيْرِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبْتٍ فِي ظُلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَقِبٍ وَلَا يَأْسُ وَلَا رَقِبٍ وَلَا يَأْسُ إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّى بِالْلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُ بِنَهَارٍ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْبَلَ أَجْرُ مُسَمَّى ثُمَّ إلَيْهِ مُرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفْضَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدٌ الْمَوْتُ توف فَذَهُوا رُسُلُنَا وَوُفِّدُوا رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّقُونَ ثُمَّ أُودُّوا إِلَى اللَّهِ نَهُولَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قل ما ينجيكم من خلوات البر والبحر تدعونه تضرعوا وخفيا لدعونه تضرعوا وخفيا لئن أنجنا من هذه من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم ألتم ثم أنتم تشركون، كل هو القادر على يدعت عليهم عذاباً من فوقكم، كل هو القادر على يدعت عليهم من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شياط ويدير بعضكم بسبع، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفهمون، نذره قومك وهو الحق كل السع عليكم بوكيل لكل ند مستقر وسوف فعلا وَهِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَديثٍ غَيْرِهِ وَإِنْ مَا يُسِينَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُولُ ذَعْدَ الذِّكَارَ فَلَا تَقُولُ ذَعْدَ الذِّكَارَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ, ذكرى ولكن ذكرى قال علَّهم يتقون وَذَرِ الَّذينَ اتخذوا دينهم لعِدو وَلَهُم وَغَرَتْهُمُ الحياةُ الدنيا وَذَكِرْ بِهِ أَن تُبِسَ لَنفسِكَ ذِمَكَ سَلَكْتَ لَيسَ لَهَا لِلْذُنْ اللَّهِ وَلِيُوْنَ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنَّ تعدل كل عَدِلَ الْكُلَّ عَدِيلٌ لَا يُقَذَّ مِنْهَا كُلٌّ الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعوة دون الله ما لا يفعل ولا يضونا ونرد على أعقادنا بعد إذ هدانا الله الذي استهوت الشياطين في الأرض حيران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 الملك يوما يوم فخ في الصور أقوله الحق وله الملك يوما يوم فخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم القدير. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأَتْ تَأْثُقِلُ أَصْنَامًا هَٰلَهَا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَٰلِكَ لَوَرِيَ إِبْرَاهِيمَ لَكُنتَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَلْيَكُونَنَّ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآهَا كَدَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا آتَى قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَاسِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا آتَى قَالَ لَئِنَّ إِلَّا يَهْدِي رَبِّي قَالَ لَئِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فلما راى الشمس اذاغته قال هذا ربي هذا اكبر فلما راى الشمس اذاغته قال هذا ربي هذا أكبر فلما قال يا امي اني ضللت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 126- ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون 127- وكيف أخاف ما أشرقتم ولا تخافون أنكم أشرقتم أشرقتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي أحق بالأمن إذا كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا ما له بظلم أولئك هُمُ الْهَنُّ وَهُم مُهْتَدُونَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ إِنَّ ربك حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بِكُلِّ الْهَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ الْغِذّ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنْ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا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 إله الكتاب كتاب والحكم والنبوة فَأَن يَظُنُّ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَٰذَا كَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هُمْ مُقْتَدُونَ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا قُل أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ذكرى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى الناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتفهون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذرهم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاةهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي ولم يروح شيء ومن قال سنزل مثلنا انزل الله ولو تروا اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه والملائكه باسطون ايديهم اخرج انفسكم اليوم تجزمون عذابا هو بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد شئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما فوّلناكم وراء وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم الذين زعمتم أن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 فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حببا متراكبا، ومن النخل من طلعها قوارض دانية وجنات، وجنات من أعناب والزيتون وهم ما لمشتبه وغير متشابه، انظر إلى ثمره إذا. أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن انا يكون له ولد ولم تكن له صاهبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلك الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو هُوَ اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أدصرف لنفسه ومن عني فعليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولن بينه لقوم يعلمون اتبع ما هو حي إليك من ربك لا إله إلا هو لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم ديوكيل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبون الله عدوان بغير علم كذلك زينا لكل همت عملهم ثم إلى ربهم مرجهم فينبههم فينبههم بما كانوا يعملون ve aqsemu bellihi cehde aimaliim la injathum ayeti la yeminun nihah kul inna mala yat ugdallahi ve ma yuşgerukum ana ida jat la yeminun ve nukullu afedkem ve ada carahum kema إنا نزلنا إليهم الملائكة وكلمه الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون ما كانوا يؤمنون إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول يوحى بعضهم إلى بعض الزخرف القول ضرورة ولو شاء ربك ما فعلوه فذم وما يفترون ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون للآخرة وليرضوه وليقتروا ما هم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 I وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر رسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما هو معليكم إلا ما قررت إليه وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين ودعوا ظاهر الاهتم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم onu yahut ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن انه لفسوق وإن الشياطين ليوحون إلى أهلهم ليجادلوهم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في القرمات ليس بخارج منها كمن مثله في القرمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرمها ليمقر فيها وما يمقرون إلا بأنفسهم وما يشعون وإذا جاءتهم آية قالوا لنؤمن لن حتى نقتاد قالوا لنؤمن لن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغاراً الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا ينكرون فمن يرد الله من يهديه يشرح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 عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وَيُذِونَكمْ لِق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 وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنهم لا يخلفون وجعلوا لله مما درى من الحور والأنعام نصيبا فقالوا, فقالوا هذا لله لزعمهم وهذا لشركائهم فما كان لشركائهم فَلَا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم س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 إلا من نشآه بزعمهم وأنعام حرمة قهرها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها فراهن عليه سيجزين بما كانوا يفتهون.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 وآتوا حقه يوم حصاله ولا تسرهوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرمها من الأنثيين أما اجتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البطر اثنين قل ها الذكرين حرمها من الأنثيين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 يا إليه على طاعني يطعمه على طاعني يطعمه إلا أي يكون ميتاً إلا أي يكون ميتاً أو دم مسفوحاً أو لحم خلزير أو لحم خلزير فإنّه رجس أو فيسقنه اللّذي غير اللّه غير باقي ولا عال فإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ وَرَحِيمٌ وعلى الذين هادوا حومنا كل ذي غفر ومن البقر والغنم حومنا عليهم شحهما إلا ما حملت غورهما إلا ما حملت غورهما أو الحوايا أو ما اختل طبيعتهم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لا صادقون فإذ كذبوا كفّر ربكم ذو رحمة واسعة فبروحكم ذو رحمته واسعة ولا يرد بكسه عن القوم المجرين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا بنا ولا بنا من شيء كذلك كذب الذين من قذلهم حتى ذقوا بسنا قل هل علمتكم من علم فتخرجوه لنا إِذْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجْجَةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ مَجْهُودٌ هم الذين يشهدون أن الله حمدا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يع. عدلون <تصفيق> قلت عالو أتلو ما حوى مركبكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا وذال والدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم منهم لا قن نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواح شما ظهر منها وما بقى ولا تقتلوا النفس التي حوى الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتين إلا بالذي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والمسان بالقصد لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم عادل ولو كان ذا قوة وبعهد الله أوفوه ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا السبل بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتهون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحما لعلهم بذلك ربهم يؤمنون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 وَنَنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَهِزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ, سوء العذاب بِمَا كَانُوا يَصْدِفُ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 إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله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 دين القيامة لتي إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.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 درجات اللي بلواكم فيما أداكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.